نَعِيلَ المزمعي الْمَزْمَعِينَ كَلَّا وَلَا وَجْدِي هَيْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ كَلَّا وَلَا حَاجَت بَلَا بِالصَّبْوَتِ كَلَّا وَلَا حَاجَت بَلَا بِالصَّبْوَتِ بِحَمَائِمٍ ترجعيني كلا واه ولا انبي تذكرت الغطا فطافقت اطفي جمره بالادمعين لكن اذاب حشاشتي فرط الاسى أيها اي ما هو الذي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي منقطع له على الحسن الذكي وقد قضا يا من سمي جدته في حشاياي يا يا وهناك مصيب أخرى ولجده جاءوا به ليجددوا بالمصطفى المختار عهد مودعي فأتت على بغل تمانع دفنه اللهم العن الظالمين لم لا أباها قبل ذا لم تم نعيه يعز عليك قبر النبي على فلان الموسع يا يا وعلى الحسن الذكي يا يا يا يا يا غير موسع ذلك يقولون وقع في نعشه سبعون سهما ومنعوا من دفنه ووضع يده ابو الفضل العباس على مقبض سيفه اراد ان يجرد السيف بعد بعد ان نبض العرق الهاشمي عرق الدين والحمية صاحبه ابو عبد الله اخي ابا الفضل مهلا مهلا الله الله يا بني هاشم في وصية اخي الحسن لا تضيعها ولكن ابا الفضل اخي نور عيني لك يوم غير هذا اليوم ليس هذا يومك نعم نعم يا مؤمنين له يوم محدد اختاره له امير المؤمنين حتى امه اختارها ليكون لتكون وعاء لاب الفضل حتى يكون عونا لاخيه الحزين اي يوم اليوم اللي وقع فيه مولانا ابو الفضل مناديا ابا عبد الله بل مناديا اخي يا حزين عليك مني السلام وصل اليه اخوه ابو عبد الله وضع يده على خاصرته وان هذا اليوم انكسر ظهريه. الآن قلت حيلتي. يا عبي دمعي بفيض دمك خا يا واختلط دمعي بفيض دمك دمك دمك اياك والله سكنا تسل الطفل بسماك تقول لساع ويجيب الماي عميك اي اي اي اي اي اي يا حبه يا يس يا حبه والله انكسر ظهري ولا اقدر اقوم لا وصرت مركز استاحدوا وللقوا ومآوى بس لما وقعت على هذه الرواية أن الإمام الحسن تجرع السم المطحون الألماس المطحون هذا الألماس اسأل الخبراء وشوف إذا دخل إلى المعدة فر المعدة طحنها طحن بيثقبها يجبل الكبد يفعل ما يفعل في أحشاء المرء ولذلك إذا بتلاحظ أنت إمامنا بنفس اليوم صلوات الله عليه تجرع السم بنفس اليوم ولذلك دخل عليه أحد أصحابه وجده يتأوه ويتألم ويتقلب على فراش الموت قال يا ابن رسول الله لما لا تتداوى قال يا هذا لقد سقيت السم ثلاث مرات أما هذه المرة هو والموت ولا علاج للموت يا الله أمتنا على ولايتهم يا الله ثبتنا على ديننا بحق الزهراء البتول وهذا قسم عزيز عليك ونحن في هذا المجلس الشريف ومن على هذا المنبر الشريف الذي شرف بذكره العلام المجلس يقول لا الامام شرب السم ست مرات اما هاي المرة لما اخذ هاي النوعية من السم فعل ما فعل وجرى ما جرى في بدنه دخل عليه مولانا ابو عبد الله الحسين وجده جالس يتقيئ كبده صاح اخ يا ابو الله الي بهذا الطشت فوضع امامه الطشت لله صبرك يا ابو الله ما ادري كيف تتحمل وانت تشوف اخوك اللي تربيت انت واياك في حجر الزهراء وهذا مو اخ عادي لا هذا هذا سيد شباب أهل الجنة هذا قريب أهل البيت هذا الذي يستصطى الغمام بغرته الشريف <تصفيق> لله صبرك كم تحملت يا ابا عبدالله وانت تراه شو زاوى الحسن صح اخي اخي ابا محمد من الذي فعل بك هذا قال اخي ابا عبد الله وماذا تريد ان تصمع به قال اريد ان اقتص مين اقتل قال اخي ابا عبد الله واهدعه اقابله يوم القيامة ولكن لا يومك يومك Ya Abda Abda شوفوا أعزائي أمتنا أكثر أمتنا عند شهاداتهم يتذكرون شهادة الحسين وهي مو مسألة اعتباطية لا لا لأن الحسين مصيبته مصيبة الحسين تدخل منها إلى أي مظلمية من مظلميات المعصومين فقال له لا يوم يومك يومك أبا عبد الله انا يقتلني واحد وأما أنت يحتشد على ثلاثون الفا وانت تستنصر لعناصر ولا معين لك بينما هو كذلك واذب الباب يطرق يطرق قال اخي ابا عبد الله نحي هذا الطشط عني وخبئه قال لما قال انني اسمع اصوات النساء الحرائر واخاف ان تكون زينب زينب ابا محمد تخاف على زينب ان ترى جزءا من كبدك تخاف ان ترطشت لو تراها وهي ترا طشتا في راس اخيك يا عبد الله ايه يا حسين عني يا يا يا والله خواتك يا مسجاء يا يا تجني والله يردن يشبع الشوق مني وبالفعل دخلت زينب سلام الله عليها وزينب هاي العالم الغير معلمه هاي الفاهمه هي اللي اللي ما وراء السطور واكثر هل يغيب عنها الطشت لا لا بل راى ذاك الطشت وراى من كبد الحسن في هذا الطشت ولكن لا اعلم اي الطشتين اعلم على قلب زينب هذا الطشت اللي فيه كبد الحسن ام ذاك الطشت اللي وضع فيه رأسه في عبد الله لا لا لا انا اجيب اسمحي لنا مولاتنا زينب هو الطشت اللي فيه رأس الحسان قلب على قلبك وعظم على قلبك لما لان عصا يزيد الله عين الزين كانت تضرب سنايا يا عبد الله هذا ما زين اليه والله لا قلبها وتقطع فؤادها خويا راسك حير شفت يا وي الله تلعب عصي زي يد على شفت خويا انا صدت لبحر ق ونبهته ترى شلت يميني deles ohio ايا ايا ايا ايا والله شل ايا ايا ايا ايا يميا انك يلضربت خي و حين الشافن الرجس اسمعوا بعدين امكي عزيزي اسمع المعنى اللي يجرح خواهو حين الشافن الرجس لمتا ترشت ايي ايي ايي شدة من يا شتمية وتعددت لا ايي ايي يا, يا, يا شتمته واعظم ما يشجي الغيور حرائر طمّ محميها الوحيد third